مختونا بيد العناية مكهولا بكحر الهداية وأشرقا ببائه الفضاء وتلالى الكون من نوره واضاء ودخل في عد بيعته من بقي من الخلائق كما دخل فيها من مضاء أول فضيلة المجزات بخبولنا للفارسة وسقوط الشرافات ورميتي الشياطين من السماء بالشوب المحرقات ورجع كل جبال من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاد لما تعلق من سنه النور ساته وأشرق من باهيد أظلامه حتى عرض على صلى وسلم وبارك عليه قيل من يقفل هذه الضرة اليتيمة التي لا توجد لها قيمة قالت الطيور نهل نقفل ونغتل مهمته العظيمة قالت الوحوش نهل أولى بذلك لكي نرى شرفه وتعظيمة إلى يا معاشر الأمم يسكنون فإن الله قد حكم في سبب حكمته القديمة بأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يكون رضيا لحليمة الحليم اللهم صل وسلم لما الحبيب صلى الله عليه وسلم منشط لسماء تلك الأشباه ووجهه متهلل كنور الصباح إذ أكبلت حريمة معلئة بالصياح تقول وغريبا فقالت الملائكة يا محمد ما أنت بغريب بل أنت من الله قريب وأنت له صفي وحبيب قالت حليمة ووحيدة وقالت الملائكة يا محمد ما أنت بوحيد بل أنت صاحب التعيد وأنيسك الحميد المجيد وإخوانك إخوانك من الملائكة وآهل التوحيد قالت حريمة ويتيمة فقالت الملائكة لله درك من يتيم فإن قدرك عند الله عظيم اللهم صلع وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا واهداهم من الحق تلقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصر للإنسان ويرصه في الأحسان ويعطو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا قيَّع الله لم يقم أحد لغضبه من راه بديهة هاب وإذا دعاه المسكين وأجاب يقول الحق ولو كان من راه ولا يدمر لمشي من غشا ولا ضرا من نظر في وجه وكان صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عيار إذا صر فكان وجهه قطعته كمار وإذا كلم الناس فكل ما يجنون من كلامه أحلى ثمر وإذا تبس ما تبس ما مثل حب الغمام وإذا تكلم فكأنه الدر يسقط من ذلك الكلام وإذا تحدث فكأن المسك يخرج من فيه وإذا مر بطريق عرف من به أنه قد مر فيه وإذا جلس في مجلس بقي طيبه فيه أيام ويوجد منه أسر طيب وإن لم يكن قط طيب وإذا مشى بين صعبه فكأنه القمر بين النجوم الزور وإذا أكبر ليلا فكأن الناس من نوره في أوام وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وكان يرفوك باليتيم والأرمنة فهل بعض واسفه ما رأيتم من ذي لمة سوداء في حلة الحمراء أهسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم <تصفيق> صلي ما صلّي وسّنّ وبارك عليّ بدت من حازك كل كمالي ماذا يعبر عن لا كمالي أنت الذي يشد فيك فقير لا فمحو ت بالأنوار كل ضلالي وبك سنار الجونيا والهدى بالنور والإمام والإفضال صلى عليك الله ربي دائما أبدا ما الإبكال والعصال وعلى جميع الآل والعصاب من قد خسهم رب العلاب كمالي Salam, wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allah masya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah maha pemberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya serta ahli jemaah. Di atas Allah, ayakum, mimi asyujib syafaat, wajibul min Allahi rahmatahu wa rahmat. Allah maha pemberi rahmat kepada Nabi yang terkemuka dan keluarganya serta ahli jemaah. Di atas Allah, Wahshunna qadam fi zomrade, wa ista' min asinatina fi madhi wa nusrade, wahina mutamsiqina bi sunnatihi wa taatih, wa mitna lahubbihi wa jamatih. Allah menjadikanmu jannah, fa inna hu awalu maiyakulha, wa anzila ma hu bi musurha, fa رزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم رزقنا زيارته في كل سنة، ولا تجعلنا من غافلين عنك ولا عنه قدرتنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسرت بماء التوبة ذنوب وسترت برداء المغفرة عيوب اللهم إنه كان معنا في الثانية الماضية إغوان مع القضاء للوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا شرنا من أحساب الكبور وفقنا لعمل صالح ينبغى سنه على ما مرض اللهم اجعلنا لآلك ذاكرين ورنا ماءك يا شاكرين وريومك يا قم الرزاكين وحينام طادك مجنوني واذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا من كتاب خير اللهم اقفنا شر الظالمين اللهم اقفنا شر الظالمين اللهم اقفنا شر الظالمين شر واجعلنا من فتنه هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا الشفيع وارزبنا به يوم القيامة مقام الرفيع اللهم اسكنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مريهة لا نتبعه بعدها أبدا واحشرنا تحت روائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا Nahul masyaikhina, nahul mauliminah, wadu al-hukmuk ya'linah, waliman ajarah daril-khaira fi ini sahah, wal-jami' al-muminina, wal-mu'minah, wal آمين. الأحياء منهم والأمواك آمين. إنك سمن قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجاب وغبر الظنوب الخطيئات يا أرحم الراحمين آمين. يا أرحم الراحمين آمين. يا أرحم الراحمين, الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربيك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة yeah